اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الهه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد الفاضح الخادم المجرّاب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المصطف المجذّب المحبّار يا ربي صلي على محمد يا ربي صل على, على محمد يا ربي صل على محمد ما لا بدر وغاب غيابه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ماريحا ونصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صلي على محمد ما سار دي العي صبت يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب انصب يا ربي على محمد صلي يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي اصحاب صلي صلي عليه وسلم يا صلي على محمد, صلي علي وسلي علي وسلي. صلي على محمد. وسامح من كان يا صلي على محمد. يا صلي عليه يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي على حمدا يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد, محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وساهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي عليه يا ربي صل لي على محمد اعلى البرايا جاهان وارحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وصل يا ربي صل على محمد اصدق عبد بالحق ارا يا ربي صل على يا ربي صل على يا ربي صلي على محمد خير الورى من هجا واصواب يا ربي صل على, علي, على, على محمد يا ربي عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنا يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا في صل على محمد يا في صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه